وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد بارك اسلام مع انتي جمعه معلتي محرم شحن 430 هجرية هجريه يوم 19 اكتوبر قلت الشحن 10 حمشتان ميلادي ان شاء الله اذا كتاب جمير نازل لنا نغسل الاصول الثلاثه ل شيخ الاسلام المجدد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه وبشرح فضيله الشيخ صالح بن عثيمين فضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فتي حزنازل نار استاذ انواع العبادات بالماليه وعيناتناي عباده يقول المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين سوره الفاتحه الايه الخامسه وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله اخرجه الامام احمد والترمذي داركس كابتن عينتات نعباده الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغاساماتيو الاستعانه وهو طلب العون بربخه نحجز هناك حادثا من رب التوحيد غيره في جزات وخين سنه النبي صلى الله عليه وسلم كحسته وخين بمنهج السلفيه ثباتك قبرته وخين برب وحجز الله مال مخنياته وخلق الانسان نحن دفوماتنا رب سبحانه وتعالى نحدث بما لحسته حز وخزاره باكل بو غرو تحزو خيدا كلن بيدو تحزوون كسرحي كلن اجي ادرا كئله رب رحمت ربنا ان نوفق يا رب سبحانه وتعالى سنلزي استعانه عباده ا س ت د ما خلو للطلب استعين بالله تلك اطلب العون كرببي حجز يدلي الخو مالتي فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بشرح تايلو الاستعانه طلب العون استعانه حجز مدلي مالتي وهي انواع بوزع عيناتاء اللون اذا عباده ذئاء استعانه عيناتاء اللو حلوش عينات طبعا انا مجمر يا بحصر الزباده كنت اوصل لكم زين حموشته بتحريبه تشرحون اعتمهاتي اتنكلته عينه توحيده اتنسلست دماني بمخلوق استعانه اخذ قبر كمين الزبل طيب اولا الاستعانه بالله توحيد اسمعني كليتي بما يحبه الله الاستعانه بطاعه الله بس رب سبحانه وتعالى زفته استعانه القبر مالت كما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاه مغنيات اذا صلاه اذا صبر زاء انت يتبكى مالتيو حجز تخونك الله نبربن خط قرارك ارا بسمعني صبري عرب. زلو وسب تاخذون له مالتي كعبي بدا انتضحني لذلك الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاه بصبر بتعكسي مالتي وبصلاه بتتحجزوا ذنته مالتي ثباتي بقى انا مالتي اذا الله سبحانه وتعالى نبربي ناخذ قرار رب نربي ناخذ جزء ان تايبه كماتي ثبات بقى يحجزها نبربي ناخذ بسحمانه طيب قداميتي حج حموشين بحصر الزباله خطه سن مالتي قداميتي الاستعانه بالله زي ما انت تقولون على شيء با طوح الله ايضا توحيد واستعينوا بالصبر من طاعه الله الصبر والصلاه بما ربي استعانات قل كل العباده حق حق ذا خلينا ابربن خطبه انه مخلوق ذي ملكته اذا سلسيتي فقدت انت ذا المخلوق عزيز مثلا زي حفض بلل لي اسكمن خطبلو مخلوق زيك ولائمات وترى بعتي مخلوق زيك له خمس شغ من رسائل حجي خطصلناي مالتو انت دا ادلهم كوينه السابزي نا حفض بللنا حق زني حفض بلل زي اسكمن خطب لي اتيت صور كابون لعلي ازيروب وزحزره باه ما نادليونيو زي كون زربا اليه شيخ من العسيمين بزاي ولا حدا سبنع حق زنقتوله ويد ما غائب كبهر يحقزل مغنياته كل مخلوقات تسمع دم صوم من رحمانتي ورب سبحانه وتعالى لكن انا بحا دع له الشيخ فلان يسمعني الشيخ فلان يري اني تلك زعبتنا يصرحنا يرباتي خان كبروحه نخلدوا نسمعوا ربي كمتها سبيتي سبحان الله كتشتكي مريم بصوره المجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله عائشه رضي الله عنها انت سبحان من سمع صوتها من فوق سبع سماوات لعلاش عت سماي سبحان الله تسمع انا كنخشخشخ يسمعني رنتك نتبل زنابره زاسويت زي اي رد ان النيرو رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ابن رزا سبيتي صحابيا مالتي رضي الله عنها صبايكم زغيرني لا حتى اشتك ماي مالك فبقى كابر روحه عين الشيخ فلان وي بروحه يسمع عني بروحه كم لسان له يخيلو اند حريلو اذون الشيخ بن عثيمين كتغسنيو عمي ترشاد ماني حدا خابانا نزل حموش تهصمو يتغسلنا مالتي ان شاء الله تبارك وتعالى الاول له الاستعانه بالله بربك تحتك زي توحيده وهي الاستعانه المتضمنه لكمال الذل من العبد لربه زي انتي تتقالي لشيخ بن عسيمين زي بار يا معرفه ذل رب سبحانه وتعالى غير يجزوه هم ذله وابرسيون بارك الله فيكم كلنا فقراء الى الله وضعفائنا سلاذي بربخ نحق ازي جبق وتفويض الامر الى الله قداينا دمان ابربخ نقدفو واعتقاد كفايته كمون ربي اخلى النا ربي تحق ازكا توجي والله موفقك بس دائما مسربتنا اب توحيد اب سنه اب سلفيه صنه مربل ام نوخه بكاي برب, برب تحجز وهذه لا تكون الا لله تعالى زي ان ربت راحتكم حميمك يا رب شافيه نخت بالبرب تحقوس شكر وري عليكم السلام ورحمه الله وبركاته برب تحجز كانت يا ربي استغفار قبره له تي اتينا تيشكر قنت تلقى كتبل زي عباده ودليلها قولوا تعالى اياك نعبد واياك نستعين اذا استعنا نربغ تكون النبلاء للناس انتي دليل له ندخل لنا بالقران رب سبحانه وتعالى اب تقول هنا نفلط الصوره مال سي سوره الفاتحه إياك نعبد واياك نستعين مع صائنا كم قول بقى خيانا الحجس ابزيا شباب كلتا فايده التقدمت فايده اذا استعانه عباده خ خم... زغونت مغنياته مستع عبادات تقيسها اياك نعبد مع غنتي نجزى مسعنتي تقارنا نستعين حجزه زي عباده زاء استعانه كم صنعا خ نجزى ازبول رب سبحانه وتعالى فليا بلهان باخا ان ادمان حجز لذلك زي استعانه كابتن عيناتاي ناي, ناي عباده مخانة. واضح معناته نستعين مزيا اياك نعبد واياك نستعين كليتخني تاع عباده نبعلاون استعانه حجز برب خدليا ان قام كبر لنا مالتي بربخ رب سبحانه وتعالى انت خمز مالتيو انا خليقكم زلغون ختكزوني توحيد غيركم تغزووني كتقزون اي تقولون يقم انت رف بقى مستحجز حجزنا, حجزنا سننا نبي الرسول الله عليه وسلم كن لنا ام منهج السلف قطب لنا بلوني بايت تتحجزكم ريسا عباده نبع على استعانه يدليه. رب بده زي يوافقوا حدا سفنا بتوحيدنا بالسنه خما يغيرونا بتوحيد السنه خات رب سبحانه وتعالى ندحرنا بالسلفيه زي يوافقوا خما يغيرونا بالسلفيه خات توفيقنا يا ربي سنه زي بايت حجزوا كحجزكم زين كلت فائده زي اللواء مالت ازي استعانه عباده سبنا خاص بربيعه نربي رحمت ملكته ونربي ذم الملكت نجر مخلوق كاي طيب كايو شركه شركه زياده اباس دول نربي ذم الملكت نربي هبه ثم مخلوق درجنا يا ربي فض بس حك طيب انتهى له الاختصاص ان الله تعالى قدم المعمول اياك رب سبحانه وتعالى اياك نعبده اياك قدموا قدمت عباده وقاعده اللغه التي نزل بها القران ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص اتي كدونغيز قبو ولما دحروخ بس زقبو دحرا قدم كيو ازيا خصوصيه امال مثلا اخونا الدين نور الدين ماتيو بلق نور الدين ماتيو قبلن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 لازم تداء نرجين تراح كم زمه نابزا غزا دحر كما لاخذ كوينه انت خبلان مالتي نرجين لكن ماتيو نرجين تيلا قال كمن ماسيخ تصبين معناته النرجين هذاون غير الله مالتي ازيا ازيا ادما لك غما مالتي تفيد الحصاد اياك مع خاطره انا نغزا با دحرزي دحرزي يا قدايزيا ولا حدا نغزو يله بتيربط رح زغوله كحجزنا اننا الليمون مخلوق ما يله ربط رح زغوله نقر كبربط وع... هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا من المله بمخلوق كحجزيه بغبري كحجزيه شغنا نشوفولنا شخ بكاله على دزلوخه من تسي كنا تاع تيفلطوي مناي لبيون كشفو يوم ندحريلو يجي شركي يخاف اسلمنا يوصل له ولا طيب تاخا ليجي الثاني الاستعانه بالمخلوق ومخلوق حقس لكن بشرط على امر يقدر عليه اذا مخلوق زي خولي فهذه على حسب المستعان عليه فان كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين ابتدأ الخير نضر رخيلو فقد يدل شغل الناس رب سبحانه وتعالى قالوا لقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى تحقق ازيلنا لذلك بما خلو تعجز البر مثلا بحنسه عند حرتقمه متعلق الصلاة اتساني الكات حق ازيلنا بك يصير لهم معلش اتساعني خان الصلاة زي حجي يخلاي نصخه تساق حفبلني نبزا مكنه اسقل اللي كتبلو مكنه دافعني كل زي فقودي ومالتي وان كانت على اثم فهي حرام على المستعين والمعين اب حرم تقينو جناي في قلبي ولا دخل الا كله مالتي دي تعالى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان سوره المائده اي رقم 2 اب عدوان تخونونن يفقدن لذلك مخلوق ذخوله تخون النرعه مالتي نخرج جائز لا والعدوان نساليت تخونوا ويد ما ابذب زاتو نغير ندخون ابز تساعدون زبهال طيب وان كانت على مباح فهي جائزه للمستعين والمعين لكن المعين قد يساب على ذلك ثواب الاحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعه لقوله تعالى واحسن إن الله يحب المحسنين سوره البقرة ايه 195 انت دام دا مباح تخونه قطعت الله النافق دي اب حرام تخونه هيفقد دنيا اب مباح افقد نقرنا يدنا اذخه اخذت حتى حق جز يفكر دي معناته اسكمني زي على نعام مكنات بلا شعني نع حق زنا على اللي ندفى اذ كله طيب بسال سيد تغني بمخلوق حي حاضر غير قادر غير غير قادر فهذه لغ لا طائله تحتها مثل اي يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل انت ذا ذكر اخوي نخني ولا ابشرك تاتوا زي كذا نجر حفبحلني حجز النقطه باليت خلني ازيله شغل كذا رما ما ناد ليني لشاب بن عسيمين زيكم النجارين مثال تخيل لنا ديكو لو مثلا فرقهم تاعي وكم تاع الاكلاني نعس تسكم ما خطب له ويسكم ما خطب له اذا سي زربا بزحمان اي كن حجزيب الناندسابزي دوخوم سلا زو طيب الرابعه استعانه بالاموات مطلقا استعانه باموات انا شخ فلان شخ فلان كحجزوني خول يوم ما بالعكس كاباناو عايز سباز ما و تنبرناته ابرزخ زين نزخ يتكسصوع ربخه بكيد ربي بزم موتا تصوعني ايبلن اذا منغنيا غدفو دمائلناي مالاتي لذلك هذا سب تحجز تخوين دماني بربده برب موتا تحجز يا بولن بموتا تحجز دمى ابشركي يا طوله لعاد بالله او على امر غائب لا يقدرون على مباشره فهذا شرك وليد ماني اي موتور نحن اهل السنه والجماعه اولياء الصالحين كم زلول مع مننا ربهم يلو تقي صح اخونا مصطفى الا ان اولياء الله ايش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون كل التصافات مؤمن تقي مؤمن صرا اخوي زيكونس تقوى ما مساي وسخن فرح ابذ الله فيكم نزوله زي بروحهم كله انتم مشغلين يرو هذا شرك مغنياته وتصرفها اللوي اللي امنه للسلسل اذا تصرفوا زي ربي كابروحهم السمع كربي وزي شخصي انتي كيف اي فلطك عد زلمه مالك لا لا لبيري عنه حسابي انتي مو هون عند شرك يقول شيخ لا يقع الا من شخص يعتقد ان لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون ابذ الدناس تصرفات الله خابذل زل ازد ماني سببنا شرك نوح عليه الصلاه والسلام تجمر بحب الصالحين صالح فوتين فوتين يقبل الود وسواعه ويقوث ويعق ونصر انا زيوم بحب الصالحين يجمر لكن صالحين قال له الكانت دعم مبالغه تغانن دحرك صالحين كتبوا ميا رب خازيا قدف شرك يا ابو اللو كاب تصرفات زي رب سبحانه وتعالى اما زوموتسب يفلطني لبيري قال له ايراني في سوق برزخ قال له دعاء قبر رب سبحانه وتعالى كغفرا جناته كبز حاريفكن تسوعو حقيقه يزي ابشر كين ودغلهنا مالتي الخامس انا مقرشه الله تعالى وهذه مشروعه وهذه مشروعه بامر الله تعالى باتيسرح ربز خطوه طاعت الله سبحانه وتعالى غير كانت حقز اذا رب بعلو فقد مخانو القران تقيس لنا له في قوله واستعينوا بالصبر إيش. والصلاه صبري لا ربني نختبس حقه كم هون صلاه حق زكا انا رب الحمد لله رب سبحانه وتعالى توحدهب سننا رسول الله صلى الله عليه وسلم زرعنا زرعنا من قدنا سلف زحبرنا ابرس هون اذا صبر ذهبنا كم هون صلاه كل شيء نقافل حمش شيء مسقد دبرنا صلات المسجدكه والله اطمئنان تحس بالاطمئنان والانشراح كبتهم الدنيا كمان تروح معك زياره سوره البقرة ان الرغبه واستعينوا بالصبر والصلاه زي ربنا سبحانه وتعالى بسوره البقره ايات قصري 253 طيب وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الاول بقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين اتقدمت نوع سعد ما تماس يا شباب بربي كتحقز ازياء المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتايلوا اياك نعبد واياك نستعين عباده مخانه ذا استعانه مس عباده تقارن مزيا لحرائر رب سبحانه وتعالى اياك ايلنا عايلو تغي سوا ذا استعانه ازياء بصوره الفاتحه رغبه ايا قصري اربعه وقوله صلى الله عليه وسلم اذا استعنت فاستعن بالله نتراخذ حجز ذي خاص برب تاع حجز مغنياتو مخلغ زي كولو نجر تاع حجز كايكل مو توهنو ويبرحو عند حرتصو ولا هاكن اذا حول حزب الله ابتي شركي ناتو لنا مالتيو رب سلمنا سلازي كابتون برب د حجزو ربي يكبرنا اما جره الله فيكم تنحموا تشتغلوا حاجه حجز كابرب فتقلب اب حمشت عينات امك ليلو شغله سمير رحمه الله تقسم اتقدم ايتي بالله بربي كتحقس زياده توحيد تا خاليتي الاستعانه بطاعة الله باتي طاعه الله سبحانه وتعالى غير كانا برب خطبت صح اذا طاعت الله يحق ذا خله عملت ثالثيتي بحد فطور مخلوق تتحجز لكن زقوله تخون زغاني تتتحجز له زلخه نغر يراه من خيره تخونه وخدني نزال بده تخونه ايفكادنيو افخوت نغر تخونه غاني كمنا الدنيا او رد لي حقزني ازي فخوت دحرزيتها راه لكن نسو زي حايلي ابو له اسكن مني نعزي اوردلني نعدا فاني نعخمزي اكبر اللي خطبون كلخه حايلي ابو له نزي مخلوقزي كتهت ايكم كان ازاي يفكرني ما ردت حمو شيطني زله خطوع ردوني حجزوني خطبن كمون زله نزي سمعك شخ فلان يلكا خطرو ازر ابي زي فاطمه شركي ومغنيات وتناي ربي من مخلوق الدحري بنايو ابشرك نود قال لنا ما ربي سلمنا تريد شاء الله ما ترى شاء منال لزن حموشه في دقم الزخير ويش احد النتكس حاتنا تنقص معناتي منتي نتعاون معك نعم منال مستعده انا نعم اخونا استانا امامك الدكتور نعم اول شيء بربخه حق يا خاله توحيد نعم خالتي نعم اخونا عبد الواسع ها انا سمعك بطاعه الله نعم واستعين اخونا مصعب بالصبر والصلاه خالته بسام طيب ثالث شيء طب وايش كان فيها دين ان شاء الله احسنت احسنت اخونا احمد دين كم زازبهه مالتي الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه لكن انتي تحجز له زلخه مستخون له يعني اقطعت الله سبحانه وتعالى خوناله فقت خيونقاني فكدي اب حرام تخونقنا حجزني زبحل اب حرام يلم مالتي طيب سلسبه رابع ايتي نعم نعم والله احسن احسنت مصطفى ابو عمر جزاك الله خيره ضعيف كله دهون كله ما حجزني اسخمل نختله ازاي متعابي تتعب ولا لا رحمه الله طيب ثاني متشرشه نحن ما خونا نعم الاموات اوشر لا ولا اسمه نعم الاموات اوشر احسن شركه الاكبر ولا اسف الاكبر احسن بالاموات تخينو ازاي شركه الاكبر وغنياته رب سبحانه وتعالى اذا منغنيا زي ايده كفار قرجم منغنيا قبلهم ابزين شركزي وتف ما نعبدهم الا اللي يقربون الى الله زلفا قربا مالكم نابرب بخط قرارهم اذا صقم زي اخ ابز غزينال احنا كنا عمى كنا نسوع مزلنا انت هيدا بوم غير ناس نابربي كل لكن اذا من قلنا يا رب سبحانه وتعالى الكفار قرش ابشركم بكم من قلنا يتكبروا له رب سبحانه وتعالى لذلك هذا والله اعلم ابزيئه اهل أتأخل الناس على خلاصنا زلا هذا صلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته